السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله كفى وسلام على عباد الذين اصطفى نبينا محمد مجتبى وامين المصطفى على صحابته الكرام والى بيته العظام المستكملين الشرف وبعد اخوتي الكرام ما زلنا مع اشرف العلوم على الاطلاق واشرف العلم يعرف اشرف المعلوم وليس أحد اشرف من الله جل في علا ان تتعلم على ربك ان تتعرف على ربك باسماءه الحسنى وصفاته العلى وايضا ان تتعرف على الثواب والعقاب الذي ركبه الله جل في علا على من اطاعه أو من أعصى وما زدنا في الكلام على الإيمان باليوم الآخر وهو أعظم أركان الإيمان الله تعالى قال الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والعرب تقدم الأهم فالمهم فالأهم هو الإيمان بالغيبيات لأن هذا هو محق الإيمان وهو تصديق الله للفعلات وقد قال الله للفعلات ومن أصدق من الله قيل ومن أصدق من الله حدثا انتهينا من الكلام عن الجنة وعلى النار صحيح وبقي الكلام على مفردات الأمر على عذاب القبر من أهوال يوم القيامة ولما تكلم المصنف عن يوم القيامة تكلم عن الصراط وتكلم عن الجنة والنار وتكلم عن الأصناف الذين تخلوا الجنة ثم ذلك تكلم عن أهوال القبر وبعد ذلك ختم بالكلام على الشفاعة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم التي يتمنها كل مؤمن وهي نائلة كل مؤمن بإذن الله مدام قد وحد الله بإخلاص كما سيأتي تفصيل ذاتك وبهذا نختم الكتاب وإن شاء الله نرى أي الكتب بعد ذلك التي يمكن ان ندرسها نعمة اليوم إن شاء الله نتكلم على القبر ولكن نختم الكلام على الجنة والنار وقلنا أن هذا كان رداً على المعتزلة الذين ينكرون وجود الجنة والنار وقلنا هما مخلوقتان الآن ختم المصنف بالكلام على الجنة والنار بأنها مخلوقة وأنها ثواب الجنة ثواب المؤمنين وان النار ثواب الكافرين وقد بينا بأن الكلام على الجنة والنار يمس حديث او يمس حديثا مهما في هذا الباب وهو الاعتزال الجديد الذي على الساحة الآن بأن كثير ممن يدندن بأن الجنة يمكن أن يدخلها غير المسلم وهذه هذه مصيبه كبرى هذا تكذيب لله وتكذيب لرسوله صلى الله عليه وسلم وتكذيب لاجماع الامه فمن قام وقال بأن البوذي الذي يعبد بوذة او الذين يعبدون الشمس والقمر والأصنام بأنهم توزن لهم الحسنات والسيئات ثم نرى إن غالبة الحسنات على السيئات دخل الجنة هذا يكذب الله تجذيبا محضا أو أنه يقول بأن الجنة مفتوحة لغير المسلمين هذا تجذيب لله محض الله أرجوه على قال قال الله أرجوه على من عمله من عمل صالحا من ذكر أو أنثى ثم قيد أو صالحا ثم قيد على من الذي يقبل قال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن حالة كونه مؤمنة ولا يكون مؤمن إلا أن يؤمن بالله وإيش ورسوله ورسوله هنا مفرد مضاف يعني كل الرسل يعني كل الرسل قال الله جل في علاء آمن رسول لما أنزل من ربه والمؤمنون وكل آمن بالله وإيه وملائكته ورسله لذلك الله رعالى قال بأن تكذيب رسول واحد هو تكذيب لجميع الرسل فقال الله رعالى كذبت قوم نوح المرسلين فكيف أخرج من, من, من يترسم خطى العلم ويظهر بأنه من العلم بمكان ثم يقول بأن الإمام بمحمد رسول الله اختيارا لا اجبارا. ما يهم لو آمن بتوحد الله فقط له أن يؤمن بأي نبي من الأنبياء ويدخل جنة بعد ذلك كيف وقد صح عن نبيه رسول الله أنه قال والذي نفس بيدي ما سمع به من هذه الأمة يهودي ولا نصراني إلا ثم لم يهم بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار ولذلك النمسلم يقول الجنة لا يدخلها لا يدخلها إلا إيه لا يدخلها إلا نفس مؤمنة أو نفس مسلمة وفي الصحيح أيضا عن عائشة رضي الله عنه أرضها لما سألت النمسلم عن ابن جدعان قالت إنه كان يقرى الضيف يكرم الضيف وكان يصل الرحم وله حسنات صالحات فما له عند ربه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا شيء له, لا شيء له. ثم قال إنه لم يقل يوما رب قل خطيئتي يوم الدين فالجنة لا يدخلها إلى نفسه مؤمنة والجنة مكان الجنة أنها فوق السماوات مكان الجنة وفوق السماوات والأصل في ذلك قول لا يعلى إيش في سورة النجم قال سدرة المنتهى ها هاته الآية من الأول إيش الله رأي فعلها إذ يغشى السدرة ما يغشى لا الان من الاول ولقد راها هناكه اخرى عند سدره المنتهى ولقد راها جبريل عند سدره المنتهى سدره المنتهى نريد تفسير التفسير جاء ان القران ولقد راها عند سدره المنتهى عندها جنه الماء يبقى جنه الماء عند سدر المنتهى, سدر المنتهى فوق السماء عند العرش فوق السماء لذلك الجنة فوق السماء السبع الجنة فوق السماء السبع سقفها عرش الرحمن سقفها عرش الرحمن لذلك المسلم قال إذا سألتم الله فسألوه الفردوس والجنة درجات مئة درجة كما قال المسلم وصفا ما بين كل درجة وأخرى كما بين السماء كما بين السماء والأرض علوا فانظر كيف يعني ثواب الله على وعطاء الله لعباده وقال الجنة درجات 100 درجه ما بين كل درجه ودرجه كما بين السماء والارض فيرات اخرى يتكلم عن ادنى درجات الجنه قد ينظرون الى أهل الغرف كمنظرون الى النجم في ايش في السماء فانظر الى البعد والعلو والسمو وهذا كلما بعد كلما ارتقى وكلما ارتقى كلما كلما كان انعم كلما كان افضل عند ربه وارقى كلما كان اقرب الى الله تعالى في النظر اليه وعند رب العالمين سبحانه وتعالى ربنا رزقنا جميعا في 100 درجه وهي فوق السماء السابع سقفها سقفها كده عرش الرحمن قد تقول هندسه لما يقول الرسول أن الفردوس الاعلى وسط الجنه واعلى الجنه يبقى الجنه كان ايه وسط واعلى ها مخلوطيه ولا ايش بالضبط عامه هي طبعا هتكون كذلك اه نعم هتكون هكذا نفسها ولا هندسه عشان أنا, انا سمح نساء الظنب المهندسين جدا يعني هو قال لنا سلم بان الفتاوس اعلى وسط الجنة واعلى الجنة فكيف تكون انت تتخص ايه مكانيك يعني انا اتشغل في الباور بس الرسومات معاك برده صحيح ولا لا الاستاذ التخصص ايه نفس الحكاية كلها سائرات كلها مرسيدس اسلاك سياك كما قلت هذا هو الشكل فهي مئة درجة الوسط أعلى. الفردوس الأعلى أعلى الجنة ووسط الجنة أعلى الجنة ووسط الجنة الله يرزوهنا الفردوس الع lo DevOps ولذلك قال الله سلام إذا سألتم الله الجنة فسلوه الفردوس الأعلى فإن أعلى الجنة ووسط الجنة وhip菜 سألمك الهمّة العالية في التعامل مع من؟ في التعامل مع الله جلال في عليك أن تطمع الطمع في كل شيء مزمون إلا فيما عند الله لأنك هنا اعتقادك يكون اعتقادا سديدا صالحا اعتقادا سليما في الله جل فعلا لأن الله يملك الكون كل ولو عطاك الكون كله جل فعلا ما نقص ذلك مما عنده من شيء قال الله العلا وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما منزله إلا بقدر معلوم الغرض المقصود بأن الجنة فوق السماء السبعة تحت العرش العرش صقف الجنة وأما النار فالنار كما قال الله العلاة توب وكتاب عبدي في أعلى عليين وأما النار فقد قال للمسلم أنه يجاء, يجاء بالنار من الأرض السابعة قال اكتبوا كتاب عبد فيه سجين ووصفها للمسلم أنه قال يؤتى بها لها سبعون ألف زمان مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها فهي وقام وصف الله على بالضنك العظيم الذي يكون في النار وحبس النار وسجن النار قال الله تعالى إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هناك لا واحدة ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا لا يمكن أن يقضى عليكم ولذلك قال الله تعالى ميئسا هؤلاء الكفر الفجر الفسفة قال الله تعالى ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال انكم. لا كسور نعوذ بالله من ذلك هذا بالنسبه للكلام على الجنه بقيت مسائل مسالتان المساله الاولى الكلام على القبر وهي ايضا من علوم الغيب ثم بعد ذلك الكلام على الشفاعه وان الشفاعه نائله اهل الايمان لا لاهل العصيان ولا لاهل الكفراني والعصيان يعني العصيان الكفري لا العصيان الذي فيه تعدي على المعصيه والا فشفاعته سلم نائله لجميع الامه كل موحد ينال شفاعه النبي صلى الله عليه وسلم شفاعتين الرسول شفاعتان هي ست شفاعات كما سنبين شفاعتان شفاعه شفاعه كبرى وهي التي لا يشاركها احد فيها تحمل الاحوال والشفاعه الاخرى التي تكون في المؤمنين وفي الموحدين الذين قد يعني ارتقوا منزله بشفاعه الرسول او من الموحدين الذين قد ارتكبوا الخطايا والمعاصي والمآثم وانها زادت على الحسنات فيخرج الله من النار بشفاعه النبي صلى الله عليه وسلم نسمع الكلام على الابيات الاخيره وانا اتكلم بها ان شاء الله يقول المصنف رحمه الله ولكل حي عاقل في قبره عمل يعمل يقارنه هناك ويساله فمن ثاني معلش ناس من ثاني هذا لان مهمة جدا في هذا البحث ولكل, ولكل حي عاقل في قبره عمل يقارنه هناك ويساله فندا استقاء يستقي فأنا قلت لكم هو دائما يدربك على أن اعتقادك لا يكون إيه إلا نابعا بسرعة من ايش من الكتاب والسنية تنظر في الآية وتستقي الاعتقاد هو نفس الرم يعني هو بينظر من الآية سأبين لكم عند شرح يعني هو يقول ولكل حي عاقل طبعا كل حي يعني حي إيش حي قدمت فارق الحياة ولكل حي عاقل الحي هنا عاقل يعني مكلف ولكل حي عاقل يعني إيه مكلف وهذا مأخوذ من قول لا يكوى الله والسلام وأن العاقل مناط مناط التكليف صحيح قال أنه السلام رفع القلم عن سلا ثم قال هو حتى يفيق كأنه يقول هو الذي أقوله الآن في هذه الأبيات على ما يحدث في القبر هذا خاص بمن خاص بالحي العاقل اللي هو المكلف هذا قيد أخرج من أخرج من عبد الرحمن أخرج أولا المجنون صحيح وأخرجه يا خلاص خذ بقى قس المجنون الذي بقى عقل له ها الطفل مع أن الجميع المجنون والطفل والمؤمن والبار والفاجر والفاسق لابد لهم من إيه من العصر الذي سيحدث الضمة التي تحدث تحت, تحت هي الأرض نعم وهنا أيضا قال عمل يقارنه هذا أيضا استقاء من حتى سنة مسلم عندما يأتي العمل للمقبور فيقول له من أنت إذا كان حسنا فيأتي بالوجه الحسن وإذا جاء سيئا يكون بالوجه السيئ كما سنبين نعم هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل فإن اتبعت سبيلهم فموثق وإن ابتدعت فما عليك معول نعم هذا ترى الآن حتى هو لما تكلم عن الشافع واعتقاد الشافعي فهمها البعض حتى من الشراح أنه تقليد للآئمة وأن إجماع الآئمة الأربعة إجماع وهذا خطأ أصولي يمبين والإمام بن لا يقول بذلك لكنه يقول هذا اعتقاد السلف وأنت لن تعتقد اعتقادا صحيحا إلا إذا اعتقدت إيه بإشراقة شمس الأولين عمثا هو يقول في الأبيات ولكل حي عاقل في قبري قبري نزول قبر طبعا نزول قبر هو اول درجات الأخيرة القبر هو أول درجات الأخيرة كما قال عسلام العفان فإن كان على اليسري فما بعده أيسر وإن كان على غير ذلك فما بعده أشق وأشد على الإنسان نسأل الله أن يسل لنا أمورنا عمثا نهد الدنيا إلى أفور وانتهت قد قال علي بن أبي طالب إن الدنيا قد ترحلت مدبرة وإن الأخيرة قد ترحلت مقبلة ولكل بنون فكونوا من أبناء الأخيرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا هذا الأصل الأصيل في هذا الباب أن الإنسان يعمل ما بعد الموت الدنيا لا يمكن أن تبقى لإنسان العاقل اللبيب ينظر إلى هذه الدنيا ويعلم أنها في لحظات تنتهي لذلك أخذ بيد ابن عمر رضي الله عنه أرضاه وقال كن في الدنيا ما قال في كن في الدنيا كأنك غريب او عادي الرسول فانت لو تتخيل في هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول كون في الدنيا غريب الغريب يستوحش من الناس الغريب يستوحش والانس بالاخرين لا يكون على درجته العليا فيستوحش ويستوحش لما لانه كما قال ابو موسى شعري نظرته الى الناس في مقطتهم ثم رجعت بنظر إلى نفسي ومقطت نفسي لما لانه يعلم ان مدح الناس او ذم الناس لا يساوي شيء وهو نفسه نفس الأمر لأنه يعلم أنه ما خلق إلا لوظيفة إن لم يؤدي هذه الوظيفة فالعار والشنار وفي النار ولذلك لما دخل الأعراضي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أعطني فإن متحي زين وذمي شين فقال داك داك الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك من ذاك الله يعني هذا هو الله جلاله في علاه هذا بالنسبة للكلام على الأولى الذي يهيئ المرء نفسه إلى إلى القبر لأنه إلى موت والموت كأس يدور على الرؤوس ليس لأحدا أن يستطيع أن يرد هذا الكأس بحال من الأحوال ولكل أجل مسمى أجرى الله جل فعلا لا, لا يؤخر ولا يؤخر ولا يقدم فلا بد الإنسان أن يعمل عملا جيدا لما بعد الموثل أنها البناء التي لا تزول لذلك كان ابن عمر يفهم كلام الإنسانا جيدا ويقول ان أصبحت فلا تنتظر المساء وإن أمسيت فلا تنتظر الصباح فليكن الهم الأصيل عندك هو الاجتهاد العميق في تضريض الصحيفة التي ستعرض عليك يوم القيامة والله دعوه على لا يظلم الناس شيئا القبر إذا أول منازل أخير القبر والقبر له ضمة لا ينجو منها أحد مكلف أو غير مكلف هذه الضمة على الجميع هذه الضمة تختلف مع الأضلاع ضمة عظيمة شديدة قوية بداية الفتنة عند نزول القبر فالحق بأنه نقول قبل أن ينزل فإن الإنسان قبل أن يصلى عليه يبشر لأنه كما وصف النسلم يأتيه ملك الموت ومعه الأعوان من الملائكة ملك الموت ما هو إلا أنه يأمر الروح أن يشك أن تخرج فإن كان مؤمنا فإن الروح كأنها قطرة ماء خرجت من بسهولة وليم وأما ان كان فأجيرا أو, أو كان كافلا أعوذ بالله تنتشر الروح في الجسد ولا تريد أن تخرج يعني قل كالخطف في, في, في ثوبث الصوف ينزعه نزعا يشقه شقا فتخرج بشدة وعناء أعظم مما يكون وإن كان للموت سكرات لا يفوت منه أحد ولا حتى أعظم الخلق خضرا عند الله دلتشعدها النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي كان يضع يده على الماء الركوة بالماء ويأخذ يضع على رأسه ويقول سبحان الله سبحان الله إن للموت لسكرات ما استطاعها تحمل هذه والسكرات هنا تكون هي مسألة اللحظات الأخيرة التي تكون في الدنيا وهي التي تنبئ بما يأتي بعدها يكون للرجل درجة أو للعبد المكلف درجة عند ربي دالك لا ينالها إلا بالشدة عليه بالبلاء عليه بالمشق عليه فتخرج ولكن تخرج بتفسد العرق فيجد شدة عندما تخرج الروح وهذا للمنزل العلي عند الله جل في علاء ذلك قالوا سبحان الله إِنَّ لِلْمَوْتِ لَسَكَرَةِ لذلك قال اللهم رفيق الأعلى. الأعلى ثم إذا نزل وتهيأ للنزول إذا نزل وأهيل عليه الطرق ضمه القبر ضمه اختلفت معه الأعضاء لذلك قال النسلم قولا صريحا قال إن للقبر لضمه إن, إن, إن القبر له ضمه لو نجى منها أحد لنجى منها سعد بن معايد ساعده معاذ هذا من من افضل الصحابه فعلا وعملا لله دله تعاله كفى بانه نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم نصر الله الله وسلم كفى بانه بانه هو الذي ادخل السرور على المسلم بعد الغم والهم والشدة والمشقة واللواات التي كان يتحملها المسلم لانه خرج للعير فاحاله الله دله تعاله من العير الى ايه إلى الحرب ما خرج حرب هو خرج لبعض الحراس لعير قريش مسألة اقتصادية هنا لعيشق... لعي القريش لكن نظر على قالوا وتودون غريدات الشوكة وبين الله رعلا أنه يريد إيش؟ يريد الأخرى أن تكون كلمة الحق الفاصلة كلمة الفرقان الفاصلة بين أهل الحق وبين أهل الصيان فقال الله رعلا ولو توعدتهم لاختلافتهم في المعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا الهم والغم أصاب نفسهم لما؟ لأنه لما بايع الأنصار بايعهم على الأمر واحد بايعهم على إيه؟ أن يدخل الإسلام ولهم الجنة بشرط أن يناصروه داخل المدينة يعني هم في حل خارج المدينة وتعلمون أنه كان ثلاثة مائة رجل أو فوقها بعشر أو غير ذلك فطبعا ثلاثة مائة رجل وألف رجل العدوة وعتادة غير موجودة لابد أن تفهم لأنك لو تعرف كيف تتعامل مع من فوق العرش لابد أن تفهم أنك كمؤمن كمسلم لا تتكامل معك الأجباب المادية بحل من الأحوال لأن المعول على التقدم أو التأخر او النصر أو غيرها المعول عليه ليس الأسباب المعول عليه هو إيه الاعتقاد الاعتقاد كيفية التعامل مع الله لذلك لما طلبوا المدد من عمر المخطاب قال ابعثوا عليكم القاقر ابن عمر وقال بخمسة ألاف أو قال بألف رجل بعثوا عليهم خمسة أو عشر فقط ثم قال اسم أعلموا ان النصر بدي لا دار فعلاء ونحن لا نقاتل القوم بعدة ولا بعتاد ولكن نقاتل القوم بإيش بإيمان وكفر سياكم المصير فهذه المسألة الأصيلة في هذا الباب فنظر رضي الله سلم فارد أن الأغلب الذين معهم من من الأنصار والقلة القليلة من المهاجرين لذلك جلس وأجلسهم وهذه فقه الداعي او فقه المعلم أو فقه المتقدم القارئ. يقول لهم أشيروا علي أيها الناس معناه أخذ قرار لكن هو, لكن هو أمره وأمره مشهورة بينهم أشيروا علي أيها الناس وهو يريد أن يستجلب من الأنصار الرضا بذلك لأنه لو قام أنصري وقال لا لا نقاتل معك نحن سنرجع إلى المدينة لا اسم عليه مش لا عتب لا إثم عليه لا يأثم إن كان يأثم يأثم إذا, إذا استيقن أن الإنسان سيقتل فيتركه لأن الله قال عموما يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وكونوا معه ما كان للمؤمنين الذين معه ان يتخلف عن رسول الله إلى آخر الآيات فهنا قال أشيروا علي أيها الناس فما قام قام, قام من المقداد ابن العسر وكان من المهاجرين فأحسن القول عندما قال الناس والله يا رسول الله اذهب وقاتل ونحن معك لن نقول كما قال ابنه إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون بل سنقول اذهب أنت وربك فقاتل إن معكم مقاتلون فثورة أسالي رحضة بن مسعود قال ليت الدنيا بأسالي تذهب وأنا أقول مثل القول. ثم قال أولوının السلام أثناء أحسن له الثناء وأجلاسه ثم قام أبو بكر وأبو بكر من الأنصار لكن هو مش من قلب الأنصار صحيح هو أبو بكر من وين من المهاجرين صحيح من المهاجرين فلما قام وأحسن القول أحسن له الثناء وأجلاسه ثم قال أشيل علي أيها القوم إذن المسألة فيها وراءها ما وراءها الخليل قام يتكلم ومع ذلك يستجري أولوU sun al فقام عمر فتكلم فأحسن الكلام فاحسن له الث ثم قال أشير علي أيها الناس فقال سعد بن معاذ كأنك تعرض بنا قال اللهم نعم مسد أن نسمع يعني بس يسمع هذا النبي السلام يعني أخذها منه فقال اللهم نعم نعم أنا ما أريد إلا أنتم لأن الكثير كثيرهم فقالوا يا رسول الله يعني كنا أضل قوم فهدان الله بك وكنا في ظلمة فأنار الله بك ثم قال سل قاتل من شئت ودع من شئت صل حبل من شئت واترق من شئت وإن لصبر عند اللقاء يعني صدق في القتال ولو خط بين البحر لأيه لأ لأخذهم فسرت السجير لنمسان لذلك نمسان قال من ديل سعد في الجنة خير من الدنيا وما فيه من ديل سعد من ديل للعرق من ديل سعد خير من الدنيا وما فيه ومع ذلك قال إن للقبل ضمة لو نجأ منها أحد نجأ منها سعد ابن معاد ولذلك الطفل كان لما ورد عن أبي ورد أنه صلى خلف طفل وقالت اللهم يخيف القبر كان يقصد بذلك ضمة القبر لأن الطفل غير مكلف لا يحاسب لكنه يقصد بذلك ضمة القبر ضمة القبر أو فتنة القبر طبعا فتنة القبر ثابتة بالكتاب والسنة وأجمعها للسنة كما سنبي لذلك هؤلاء الجهل الرعاع الذين يعني يحاربون ثوابة الدين الذي خرج يستهزئ بحديث الشجاع الأقرع الصعبان في القبر هذا جهل مركب جهل عميق يضرب في ديننا ضرباً قويا يريد هدم قوائم هذا الدين بل عذاب القبر وعذاب القبر ثابت بالكتاب والسنة وإجمع أهل السنة خلافاً لأهل البلعة لكن من ينجو قبل أن نضبط هذا بالأذلة من ينجو من هذه الفتنة فتنة القبر السؤال وقتين الملكين وينجو من ذلك أصماف من هذه الأصماف التي تنجو من هذا الباب الشهداء لأنه يسلم لما قال إنسان أنهم, أنهم يقيهم الله على فتنة القبر قال يغفى له مع أول دفع من دمه وطبعا هذا الشهيد لا يكون إلا شهيد الإيه؟ إلا شهيد المعركة التي عقد لواءها ولي الأمر وكانت بدوابطها الشرعيل هذا الذي يقال له شهيد لأنك متبع لولي أمريكا فيما يقول قال تقول سمعت أطعت وإن, وإن, وإن, وإن, وإن عزم على النفير وجب على الجميع صار فرد, فرد عين على الإنسان مش فرض كفايه صار فرض ما في فرض لكن عند النفير وإذا استنفر ولي الأمر اذا وجب صار فرض عين لماذا لان الانسان قال واذا استنفرتم فانفروا وجوبا صار فرض عين على كل انسان هذا الشاهد شهيد المعركه ليس الشهيد المبطون مثلا اللي مات بالسرطان او مات بدا البطن او مات بالسم كل هذه شهاده مثلا لما جلس مع اصحابي قال من الشهيد قالوا الشهيد شهيد المعركه قال اذا شهداء امتي قليل الغرق شهيد طبعا الغرق مش الغرق غرق الغرق شهيد الهدم شهيد ميت الميت بداء البط شهيد المراه تموت بجمع عند عند الوضع شهيد هذه شهاده لكنها ليست شهاده متكامله ليست شهاده متكامله هي درجه لما لان الرسول فرق بينهما ليس من عندي هذا غيب لا لا تراجعني انا لاننا نسلم هو الذي فرق بينهما يعني شهيد الهدم يغسل ويصلى عليه ويكفن خلاف شهيد الايه معركه قال لا يغسل ولا يكفن ولا ولا يصلى عليه يدفن بفياله لانه يبعث يوم القيامه بدمه بدمائه يقول ان الرسول قال لون الدم والرائحه والرا رائحه ريحه المسك هذا الفارق بينهم فهي ليست شهاده متكامله لكن هذه شهيد المعركه هو الذي يقيه الله الله على فتنه القبر اللي هي ذلك قال الرسول لما سالوه طب وليمه كما سأل أخونا الفاضل قال أنه وسلم كفى ببوارق السيوفي فتنة العماية يقولون فتنة القبر لها حكمة إيش هي الحكمة هو اختبار صدق هذا العبد في الدنيا كان يصلي نفاقا ورياءا ولا كان يصلي إيه صدقا وإخلاصا فهدى الهدى العظيمة التي يراها يرى الملك طوله كان سماء والأرض يأتيه منكر ونكير في بعض الرواية وفيها ضعف لكن استأنز بها أنه وسلم هو يصف منكر ونكير الصحابة ارتعدت أصلاف فقال له نمسلم لعمر الخطاب ماذا تفعل يا عمر؟ شوفوا بقى العجب العجاب قوه الايمان يعني لها مالها فقال يا رسول الله منكر ونكير هما خلق من خلق الله قال نعم قال اذا سأسألهم ما ربكم وما دينكم وما تقولون في رسول الله هذفين سبحان رب العظيم هذه قوه ايمان حققت كما وصف الانسان وهو الخطاب وقال ايه يا عمر والذي نفس بيدي لو سلكت فجر أن سلك الشيطان وفجر غير الفجر فهزة عظيمة لاختبار الصدق لذلك قالوا السلام هذه الهزة قد ظهرت في ساحة الوغة قال كفى ببوارق سيوف فتنة تظهر الصدق أيضا من هؤلاء المرابطون كما قالوا السلام رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وخيامه وإن مات أجر الله عليه عمله عمله الذي كان يفعله وأجر عليه رزقه وامن الفتان هنا الشاهد من الحديث اجر على عمل يعني هو المرابط اجره الى الى أن تقوم الساعه لا ينقطع من الثغرات الجاريه قال انسلم وامن الفتان الفتان هو سؤال القبر فتنه القبر كما قال سام تفتنون في قبوركم كما تفتن يهود كما سنات وطبعا في دعاء مشهور جدا يثبت ذلك ما هو يا شطار تصلون انت انا عارف تصلون ها ها ال ال ال الاستعاذات الاربعه صحيح بعد آخر التشاهد فيقول وأعوذ بك من فتنة القبر له سؤال القبر من هؤلاء أيضا الأطفال لأن الطفل غير مكلف ولذلك ابن تميع قال كل حي عاقل طب هم هم الأطفال ما شاء الله أطفال مجانين الأطفال مجانين ها فهمه كيف قال كل حي عاقل قلنا هذا قيد يخرج للأطفال طب يعني إذن فيها مفهوم المخالفة كل طفل يولد يولد ايه مجنونا حتى يقوله في آه. لا يميز انا اريدها بقى الان بطريقة اصولية صحيحة كلمة اصولية تفيدنا هذه ممتاز عنده عقل لو مش مجنون عنده عقل لكنه ايه لم يتكامل لذلك يقولون هذا نقصان أهلية. نقصان اهلية عنده بعض الاهلية لكن نقصان اهلية طيب فالاطفال انهم غير مكلفين فانهم يؤمنون الفتان من ذلك ايضا بعض الاوع ما يخلون ايضا الشهداء غير المعركه يدخلون في هذا باب لعموم اسم الشهيد اللي هو اللي هو شهيد الهدم وشهيد الغرق والمبطون والمطعون والمطعون اللي هو شهيد الطاعون فهؤلاء ايضا يقيم الله على فتنه الخبط قراءه سوره الملك من اعتاد عليها كل ليله الله تعالى يجعل هذا القران شفيعا له فتشفع له سوره تبارك فتؤمنه من فتنه القبر لقول النبي صلى الله عليه وسلم قال المانعة المنجية هي سورة تبارك المانعة المنجية تنجيه من عذاب القبر تنجيه من عذاب القبر وفي رواية قالة سورة ثلاثون آية تحج عن صاحبها في القبر اللي هي سورة تبارك النبي السلام كان لا ينام حتى يقرأ أربع سوى ما هي السورة ومن الذي اعتاد عليها ما إذا لم تعلموا إذا لم, لم, لم يعتد منكم أحد صح؟ السورة الأربعة إيش هي؟ إذا لا, لا اعتياد عليه تبارك والسجدة والإسراء والزمر مكاناً سلم ينام حتى يقرأ الأربعة تبارك والإسراء والسجدة والزمر لأنها تجري معناه الدنيا والأخير وتبارك تقيه عذاب القبل لو لم تفعل إلا أن أنك قبل أن تغمض عينيك ليلة تقرأها لكفاك وكان المسلم يقول بأن خواتيم سورة البقرة من قرأها كفته تكفيه تكفيه كما قال النووي تكفيه قيام الليل يعني كتب من القائمين لو قرأ فقط آمن الرسول ومنزل عليهم ربه والمؤمنون كلهم آمن بالله إلى آخر الصورة. تكفيه كأنه قام الليل وأيضا تكفيه من وصد الشيطان وتكفيه من تلعب الشيطان به في المنام وتكفيه من الفزع ومن الهلع إلا إذا جاء قدر الله جل في علاء وبعضهم يقول أيضا يامو الجمعة ولدة الجمعة يقول الله فتنة القبر يقول 않았هِ quando من نصل من يموت ياموكة الجمعة ولدة الجمعة إلا وقال الله فتنة القبر وهذا الحديث فيه ضعف الحديث فيه ضعف لكن يستانس به في الترغيب وهو الطريب لذلك بعض العلماء يقولون بأن مسألة الفتنه فتنه القبر بانه من مات من جمعه الله ذلك انها من علامات حسن الخاتمه يعني اذا مات يوم الجمعه علامه حسن الخاتمه واذا مات ليله من علامات يعني حسن الخاتمه يبقى الكلام على مساله عذاب القبر ونعيمه وهو كما قلنا لكن هل عذاب القبر القبر يكون الروح ام على البدن وايضا الكلام على عذاب القبر هل هو دائم او أو متقطع وهذا لن نبينه نبين بالأدلة مسألة عذاب القبر وسؤال القبر ردا على هذا المعتزل الذي خرج علينا يشكك الناس في مسألة عذاب القبر يقول لا له وبيخوفهم فقط عشان ايه عشان يتعبدوا ما هذا هذا جهل مركب هذا تضييع لدين الله جل هذا تضييع للناس أصلا وإيمان الناس هذه ثوابت فكيف الضرب في ثوابت ديننا فهذا ثابت بالكتاب والسنة يا جمعهر السنة والكلام عليه إن شاء الله يكون بعد الأذان نتكلم اولا عن ثبوت ذلك بكتابة السنة أجمعها للسنة ثم نتكلم عن عذاب القبر ونعيم القبر هو عن الروح ولا عن الروح البدن لا سيام واء أكمله لا سيام واء أن البدن إيه سيبلأ سيكون كيف إذا يبلأ البدن كيف يكون عذاب سنبين ذلك وأيضا هل هو مستمر أو هو متقطع يعني ممكن إنسان يعذب شوية وينتهي الأمر أم لا هذا الذي سنتكلم عنه إغلاقا لهذا الباب ثم الأسبوع القادم بإذن الله نتم ختام الكتاب وتكون البركة أننا ختمنا كتاب استفتاحا لكلام العلماء السلف في اعتقاد أهل السنة والجماعة عذاب القبر ونعيم القبر ثابت بالكتاب والسنة وإجمع أهل السنة وقبل العذاب او النعيم يكون السؤال الفتنة السؤال والفتنة ثابت أيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على عائشة رضي الله عنها وأرضاها وهي قد كذبت اليهودية التي قالت رحمك, رحمك الله او قالت وقاك الله من عذاب القبر أو من سؤال القبر فلما سألتنا السلام قال نعم تفتنون فيه في قبوركم كما تفتن يهود في قبورها تفتنون في قبركم كما تفتن يهود في وجاء وجاءت الأحاديث والأثار عن النبي المختار المصرحة بسؤال الملكين في القبر كما قالوا السلام فيأتيانه حديث البراء الطويل فيأتيانه ملكان فيقعدانه ثم اسألانه وفي حديث فاطمة بنت حديث أسماء بنت أبي بك رضي الله عنه وارضها لما دخلت على عائشة وكان السلام يصلي صلاة الكسوف فبعدما من الصلاة ذكر أن السلام أصناف الناس فيه القبر وقال أن الملعكة تأتي تسأله فتقول من ربك وما دينك وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم فتقول اسماء فأما المؤمن البار فيقول ربي الله ودين الإسلام وهذا الرجل هو محمد صلى الله عليه وسلم أشهد أنه رسول رسول الله ينطلق بلسانه للإجابة على الملكة قالت وأما المنافق أو قالت وأما الفاجر فيقول ها ها لا أدري قال الناس شيئا فقلت مثل ما قال الناس فيضرب بمطرقة بين عينيه يصرخ صرخة يسمعها كل أحيان سوى إيش سوى الثقلين لأن الغيب يصير شهادة فيقال نعم كنا ندري أنك تقول ذلك أيضا في إثبات على سؤال الملكين وايضا كما قال صلى تفتنون في قبوركم وهذه الفتنه هي هي السؤال تفتنون في قبوركم هذه الفتنه الفتنه هنا هي السؤال وكما جلس رسول الله عند القبر وبعد ما بين حديث البراء الطويل اخذ بعصا ينكتب بهذه العصا على الارض فيقول النبي صلى الله عليه وسلم سلوا لاخيك استغفروا لاخيك وسالوا له التثبيت اكمله فانه الان عايش يسال فانه الان يتصريح بالسؤال في القبل يترتب على السؤال والجواب يترتب عليه العذاب أو يترتب عليه النعيم فلذلك نقول يبدأ الأمر عند الدخول والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن متى يكون السؤال إذا أهالوا عليه التراب حديث عمر بن العص ردي الله عرضاه قال فإن أنا ميت فأدخلوني القبل قال ثم أهيلوا علي التراب قال ثم قفوا عند قبري مقدار ذبح جزور مع توزيع هذه الجزور قال أستأنس بكم أرد على أسئلة رسل ربي يرد على أسئلة الملائكة الذين يسألون بهذه الأسئلة إذا من السنة أن يجلس ويبقى أهل الميت مع الميت هم أخلصوا الناس في الدعاء له حتى يستأنس بهم عندما يريد ان يرد على الأسئلة وليس الكلام أن يلقنه لم يرد أي دليل على التلقين ولا يعلم جاي وأنت إن أراد الله تمص أذنه هل سأسمع منك أن تقول يا عبد الله قل لا إله إلا الله وربي الله ودين أسلام هذا لم يرد الذي ورد قال استغفروا لأخيكم وسألوا, وسألوا له التذبيت إنه فإنه الآن إيه يسأل, يسأل الآن ولذلك قال أستانس بكم أرد على أسئلة رسل ربي كما قلنا يترتب على ذلك العذاب العذاب والعقاب أو النعيم الذي يجريه الله جلال فعلا وهذا ثابت بالكتاب والسنة وإجمع أهل السنة أما في الكتاب فقد جاء تصريحا من قول الله جلال فعلا عن الكفر الفجر الفسق قال سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى, إلى عذاب عظيم سنعذبهم مرتين قال ابن مسعود عذاب في الدنيا بالهم والغم والضنك والدلالة على ذلك بسرعة ها سورة طه أثيقوا معي أيها الناس بالله عليكم ومن أعرض عن ذكري فإن له إيش معيشة ضنكة ولذلك قال الله رعلا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة هذا منطوق المفهوم بسرعة المنطوق من عمل صالحا من ذاك أنه مؤمن المفهول المخالفة من عمل أسيئا من عمل صالحا هذا الأصل الجواب الحق فلنحي أنه حياة يبقى من عمل سيئا فلنحي أنه ها ليس الطيب فلذلك قال سنعذبه مرتين مرة في الدنيا بالهم والغم والضنك والمرة الثانية في القبر في القبر قال ثم يردون إلى, الى عذاب عظيم يردون عذاب عظيم وهذا عذاب عذاب القبر قال الله جل وعلا ايضا قال ولن نذيقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الاكبر لعلهم يرجعون وايش العذاب الاكبر النار اذا رتم مكان ضيق سمعوا له تغير سمعوا له تغيرا سمع والذفير واذا القوا منها مكان ضيق مقرنين دعوا هناك سبورا لا تدعو اليوم ثبورا واحدا ندعو ثبورا كثيرا إذن قال فلنذيق أنهم من العذاب الأدنى وهو عذاب القبر دون العذاب الأكبر أيضا الله رعلا وهذه من أصرح الآيات في عذاب القبر قال الله جل في علام عن فرعون طبعا فرعون مات بإيش بقطع السيف مات صبرا قتلوه, قتلوه وهو مصلوب على الشجرة فرعون أما هامان فشرب السم فمات صحيح كيف مات فرعون والآية اليوم ننجيك ببدنك لتكون لنا من خلفك يبقى فرعون ومن معه كيف ماتوا شطار بالغرق قال الله جل في علاه في سوره نوح في سوره نوح الاسناد عندكم لا اموت بالركود اللي امامي شو مما خطيئاتهم اغرقوا اغرقوا قف اغرقوا تساوي ماتوا ماتوا صحيح انظر بقى بعد الموت سريعا ماذا يحدث هذا التحليل اللي تفهم. قال اغرقوا فا حد في حد لوف اللغة العظيمة انا ولا مالكش اللغة اغرقوا فا اغرقوا فا ايه فادخلوا مارا. فادخلوا الفا هنا تعقبية على السرعة دلقائياً. اغرقوا فا فأدخلوا نارا وهذا لا يمكن ان يفهم الا ان هذا على قبل ليش يا شطار ها لانه ما دلوقتي ابعد من كده لسه ميت ممتازة لسه صخر هو رغيفة ايش يا ابني بالله لك يا شوف كميا هي كميا والرد لا يكون الا كميا والله ها لا لا كل دي, دي انا هستغرب هموت منكم والله النار تكون يوم القيامه وفي نار في الدنيا العذاب العظيم يكون متى بعد زوال افول الدنيا زوال الدنيا يبقى الفاء الفاء التعقيبيه تدل ان في عذاب قبل عذاب ايه الاخير بعد يوم القيامة مفهومه كده يبقى لما يقول الله تعالى اغرقوا فأدخلوا نارا يبقى النار دي عذاب القبر اللي هي قبل عذاب الأخيرة لا يمكن أحد يدخل النار أبدا والدنيا قائمة عذاب النار والدنيا قائمة غير موجود عذاب النار بعد زوال الدنيا مفهوم فلما يقول الله بالسرعة أنهم عذبوا يبقى العذاب دي عذاب إيش القبر قال اغرقوا فأدخلوا نارا وأيضا من ذلك من أصلح الأدلة على ذلك أيضا النار يعرضون عليها عن على مين على مين على فرعون أيضا النار يعرضون عليها غدوا وعشيا غدوا وعشيا امتى يا رب قال الله ويوم تقوم الساعة ادخله قال فرعون أشد يبقى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا قبل يوم القيامة يبقى متى هذا وين هذا في عذب القمر يبقى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ديموما ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب هذا يعني كما قلنا الأدلة من الكتاب تصريحا لا تلميحا على عذاب على عذاب القبر أما من السنة فكثير من السنة فكثير فقد قال المسلم تصريحا في مسلم لولا ألا تدافنوا تترك الموتى دون دفن طبعا تركت الموتى دون دفن لا يستطيع أحد العيش عليه على الأرض كما في وجوج عندما يقتلهم الله فولا لا يستطيعون العيش حتى يدعو يعني يدعو عيسى ومن معه عليه السلام على أن الله وعلا يخلصوا منهم فيأتي يعني نغف كأعناق الابل يأخذونهم إلى البحر الغرض المقصود قال سلام السلام لو لا, ألا لو لا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر لدعوت الله أن يسمعكم وهذا دلالة واضحة على, إيه؟ على سمعوا كما في الصحيح سمعوا هزة فإنهاروا فقال النسلم يهود تعذب في قبره يهود تعذب في قبره لما سمعوا ضجة وارتعدت فرعصهم قالت ما إنه يهود تعذب في قبره ومن الأدلة أيضا في الصعيحين عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال مرة النسلم على قبرين فقال إنه ما يعذبان وما يعذبان في كبير ثم قال بل هو كبير النميمة ليست بالهينة بل هو كبير أما الأول فكان يمشي بين الناس بالنميمة الوقيعة يفسد ذات البين وفسد ذات البين هي الحلقة قال أما الأخر كان لا يستتر من بوري وفي الرؤى الأخرى كان لا يستنزه من بوري من ظهور العورة وإما وإما ابطال الصلاة بالعدم للسنزاه من البوري لكنه قال يعذب إبقى دلال عنه إيه أنه يعذبان يعذبان وما يعذبان في كبير وأيضا انا عبد الله بن عمر رضي الله عنه أرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده من الجنة أو من النار غدواً وعشياً يقال هذا مقعدك من الجنة أو هذا مقعدك وهذا في الغدو وفي العشية يبقى مقعدك مقعدك هذا فيه عذاب وفيه نعيم لأنه لو قال هذا مقعدك من الجنة يأتي من ريحيها ومن طيبيها ومن جمالها وأما ان كان من أهل النار فيأتيها من سمومها ولهيبها وأيضا عن ابن عمر رجل الله عن أرضاه قال اطلع النسلم على أهل القليب فقال هل وجدتم ما وعد ربكم حقا من العذاب والنكال والوبال وجدتم ما وعد ربكم حقا إني قد وجدت ما وعدني ربي حقا فهذا أيضا فيها دلالة كان يكلمهم يا عزب بن ربيعة عزب بن أبي اللي دع عليه من الستة اللي دع عليه من النسلم يا أبا جهل هل وددتم ما ربكم حقا من العذاب والنكال حتى عمر تعجب قال كيف تكلم ايش اجسادا قد بريت فقال والله لستم باسمع لي منهم والله لستم باسمع لي منهم ايضا من الادلة على ذلك حديث ابي ايوب الانصاري الانصاري للانعضاء ان السلام خرج واخد الشمس فسمعوا صوتا كما قلنا هزة فقال يهود تعذب في قبورها يهود تعذب في قبورها وكما قالوا السلام تفتنونه في قبوركم كما تفتن يهود هذا دلالة واضحة جدا على العذاب القبر من الكتابي وأيضا من, من السنة بل وأج مع أهل السنة والجماعة بأن العذاب قائم او النعيم قائم على القبر حتى يبعث فيقف ويمسل بين يدي الجبار سبحانه جل في علاه الكلام على مسألة العذاب إن, ان ثبت العذاب فالمسألة الثالثة حتى لا أطير عليكم هي مسألة العذاب او النعيم على الروح ام على البدن ام على الروح والبدن مسألة خلافية بين اهل السنة والجماعة وبين اهل البدع طبعا هناك اهل البدع كالمعتزل او غير هؤلاء يقولون لا عذاب ولا نعيم ها ها انتهى يقولون لا عذاب ولا نعيم صوروا لان يقول طب يعني وكلوا باجرة كاملة غير منقوصة عشر يجلسون حول القبر يسمعون ما يحدث في القبر هل سيسمعون العذاب طب انبشوا القبر وأخرجوا الجسد لنار علامات درب المطارق والحيات وقرس الحيات على لا نجد هؤلاء قوم الشيطان لعب في رؤوسهم هؤلاء يكذبون الله للافعلها هؤلاء ركن الإيمان الأعظم عندهم قد خلوا من هذا الركن وهو إيه الغيب أنت محك الإيمان في قلبك أن تؤمن بالغيب هذا محك الإيمان الأصيل ولذلك ترى زال الإيمان بكشف الغيب زال الاختبار والبلاء بكشف الغيب وين هذا كيميا انا اتضايق من اللي يسرح انا متكلم في اصول اعتقاد قال الله دعوه على ولو ترى اذ وقفوا على النار الغيب صار ايه الآن قال لهم النار وسبعون الف زمام قال لو ترى اذ وقفوا على ليتنا نرد ولا نكذب بآياته ربنا ونكون من المؤمنين بل باد لهم ما كانوا نخفونا من قبل ولو ردوا لعادوا لمنوه عنه وأنهم لأيه طب إيش ما نفعهمش أنهم ما أمنوا ليه؟ ليش لم ينفعهم الإيمان؟ ليش رأوا, رأوا رأي العين الغيب صار شهادة محكوا الإيمان للغيب لما يقول بهذا الغيب لا يؤمن به كذب الله وكذب رسول الأدلة قاطعة بهرة قاهرة في الكتاب وفي السنة في إذباد ذلك فقول من الأخوان قال لا عذاب اصلا ها؟ المعتزل هم الذين قموا بذلك وابن حزم عندهم فكر اعتزال لكنه ألطف منهم قولا قال العذاب أو النعيم على الروح فقط حتى السؤال قال السؤال على الروح فقط لا على البدن لأنه يرى بأن البدن يبلى يبقى لا سؤال ولا أيضا هذا هذا ضعف في الإيمان هذا هذا إخفاق في مساءة الإيمان بالغيب والله لو احتوشته السباع لجمعه الله ولا جعل له العذاب وهيشه ولا ولسألته الملائكة وهو ولو كان في أعماق البحار هذا الإمام بقدرة الله جل في علاه. هذا الإمام بقدرة الله جل في علاه القول الثاني هم الذين يقولون وده مال له بعض العلماء العذاب أو النعيم على الروح فقط هذا في القبر لا في الآخرة لكن عمق من قال بأن العذاب أو على الروح هذا أيضا قائل يوم القيامة يكون على الروح فقط وهذا ضلال مبين هذا ضلال وابتداع لا نوم يقولون قد راينا بان الاشجار قد بلت فاين العذاب والنعيم مفهوم لا يكون الا على الروح لا سيما أن المتمسك لهم بحديث صريح عن النبي صلى الله قال ارواح المؤمنين في ايش في حواصف طير الخضر في حواصف طير الخضر يبقى يبقى في طيور تعلق بشجر بشجر الايش بشجر الجنه وقد قال النبي صلى صريحا في ارواح الشهداء في حواصف طير الخضر تعلق بثمر الجنه تسرح في الجنة تتمتع بذلك يا أرواح يا أشخاء خالب على الأرواح طيب القول الثالث والقول الصحيح الرجيح الذي لا محيد عنه ولا حيدة هو قول أهل السنة والجماعة أنهم قالوا العذاب والنعيم يكون على مراحل ثلاثة العذاب والنعيم على مراحل ثلاثة على البدن تارة وعلى الروح تارة وعلى البدن والروح ترى وعلى البدن والروح ترى على البدن ترى ترى ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أول ما ينزل يأتيه الملكان بعد ما يسأل قال فإن كان مؤمنا وقال بذلك يفتح له بابا من الجن يبقى بالروح والبدن والدلالة عن الروح والبدن تصدقون أنكم تفتنون في قبوركم ممتاز هذا بالسهلوة جاءت معك ها. قال فيقعداني يبقى يقعداني إيش يقعدوا الروح كيف يقعدوا الروح بالله عليكم يقعداني إيش بدنا وإيه وروحا لأنه بدنا سيقعد وروحا سيسأل فإيه فيجيب ثم بعد ذلك يرى يأتيه من طيب الجنة لما يفتح له المقعد يبقى هذا بدنا وروحا حتى في السؤال يبقى ابدا واروح يبقى قالوا يا جماعه قالوا على الروح طار على البدن طار على البدن وايه والروح معا بالاقتران فعلى على على على البدن ايضا طار قالوا لانه بعد ما يقول ها ها يضربونه بمطرقه يسمعها كل أحد يصرخ صرخه يسمعها كل أحد الا الا ثقلي وعائشه الاراء ذكرت في عذاب القبر الحيات حيه من الوسط وحيه من الراس يجتمعان عند الوسط من عند الرجل وعند الراس تقرص الميت الفاسق أو الفادر أو الكافر إلى الوسط حيات تأتيه وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم وبينا أنه إذا ظهر له مقعده من الجنة فأنه يأتيه من طيبها وريحها وإذا جاء ظهر له مقعده من النار يأتيه من سموم النار نعوذ بالله من الخزلان و و و وتأتي على على الروح تارة وعلى الروح هو الأغلب كما قال ابن ثامية العذاب على الروح أغلب ليه لأن الروح لا تموت روح لا تبلل الاجساد والروح ما زالت في حواصل الطير ايش؟ خضر تعلق بايه بشجر الجنة كما قال الرسول بأن الله عليه وسلم بان ارواح المؤمن نسمه المؤمنين اللي ارواحها في في حواصل طيب تسرح بين أشجار الجنه يكون نعيم او عذاب على الروح ثم اقتران العذاب والنعيم ترى النعيمه او على الروح ترى على البدن ثم على البدن الروحي معا لكن هذا أوجب اشكالا لأن سريعا ما يبلى الجسد وقد قال السلام أن عليه وسلم ان الجسد ايش يبلى أصناف فقط فيها الاستثناء من ان تبلى اجسادهم من الشهداء كما قال صلى قال جابر أنه بعد شهور فتح على ابيه فايه وجده كما هو كما ويقال ان المساحيق لما لما اراد توسيعه المسجد معاويه ضربت في رجل حمزه نسف الدم رضي الله عنه وارضاه أسد لا أسد رسول فأن الله منع الأرض أن تاكل أجسد الشهداء وطبعا من باب أولى من؟ الأنبياء لأنه السلام قال بأن الأرض حرم الله على الأرض أن تاكل أجسد الأنبياء وأيضا الذي لا يبلى من جسد الإنسان هو إيه؟ عجب, عجب, عجب, عجب الزنب عجب الزنب لأنه منه يخلق الإنسان مرة ثانية فعجب الزنب لا تخيل أنت الآن لما يكون عجب الزنب الذي يبقى في الإنسان تقتارم به إيش؟ الروح ويكون النعيم عليه وعليها او العذاب عليه وعليه هذا الرجل الصحيح في هذا الباب طبعا في أبواب أخرى في الكلام على سماع الأموات وتزور الأرواح لسنا بصدد التفصيل في هذا الباب نختم الباب في بالقول أو بمسألة الأخيرة وهي هل العذاب يعني يدوم او ينقطع أو ماذا فطبعا نقول أصناف الناس فيه الإجابة أصناف الناس في القبر أنهم إيه فيهم الأسود وفيهم الإيه؟ الأحمر وفيهم الايه الأبيض وعلى كل لون يمكن أن نقسم الأحكام حمود. حمود من الناس لما أقول أصناف الناس أخصد بها إيش اللون ولا الطول الطول صحيح يا كيميا أما ليش أخصد إيش يعني ايش ايضا أنا أقول أصناف الناس سيب الحكم الآن صالح والطالح المؤمن والكافر الفاسخ والبر صح أو لا طيب مع أصناف الناس تأتينا هذه المسألة عندنا كافر او كفرة خلص مؤمنون خلص في الوسط في ايه يا كيمياء ولا الاعراف هذا رجل لا هو في المعمل ولا هو في الـ في, الـ في في في التفاعلات البيولوجيه اللي عنده ما ادري اين هو وينك <تصفيق> كنا كافرون خلص مؤمنون خلص في الوسط مخلطون مش منافقون لا المنافقون مع الكافرون مع خلص مخلطون يعني ايه في شبه من الكافرين بالمعاصي والتعديات وفي شبه المؤمنين بايش بالطاعات خلاص الكافرون خلص يدوم عليهم العذاب خلص يدوم عليه العذاب لا ينقطع ابدا على البدن طارا وعلى الروح طارا وعلى البدن عشان أنا طولت عليكم سأجمل في الأدلة بس سامحوني الدليل على ذلك صريح قول الله للفعلاء النار يعرضون عليها وحاقب آل فرعون العذاب النار يعرضون عليها غدواً صباح مساءه الآن غدواً وعشية ويوم تقوم الساعة أدخل آل فرعون أشد العذاب ولما رأى أنم سلم على القول لما رأى أنم سلم الرجل الذي يسبح في الماء والذين يعلقونه بالنور ما قال ينقطع عنه ماء طيب ولكن الحق بأن هؤلاء من المخلطين ينقطع عنهم أو يدون كما سنبين يبقى إذن دوام العذاب على من؟ سرعة على الكافر الكافرين الخلص دوام النعيم على من؟ على المؤمن لأنه المؤمن الخالص كما قال ابن عمر يرى او يرى مقعده من الجنة يأتيه في كل حين وحال فيقول من طبيها وريحيها يفتح عليه وأيضا العمل يأتي يأتي العمل في صورة رجل له ما له من الجمال والريح الطيب يقول من أنت ما أذكر رائحتك فيقول انا عملك الذي كنت تعمل في الضري فيكونوا أنيسيا وجليسا معه في القبر إذن عندنا دوام العذاب دوام النعيم المخلطون في الوسط هؤلاء فيهم أقوال والصحيح الرارح أنهم يعذبون بقدر معاصيهم فإذا انتهت ينقطع عنهم العذاب يعذبون بقدر المعاصي والخطايا فإذا انتهت انتهت قدر المعاصي والخطايا ينقطع العذاب حتى يمثلوا بين يده الجبار ما الدليل على ذلك؟ الدليل أدلة سأجتزئ هذه الأدلة قول ابن عباس في الساحين قال مرة نسلم على قبرين فقال يعذبان وما يعذبان في كبير إذن هما يعذبان ويعذبان بمعصيه مخلط هم مخلطون فقال اما الأول فكان يمشي بالناس بالنميمه واما الاخر فكان لا يستنزه من بوله ثم أخذ محمد عودا يابسا فشقه نصفين ووضعه على القبر قال لعلّه اكمله يخفف او لعلّه يخف عنهما ما لم ييبس يخف عنهما ما, ما, ما لم ييبس معناها ان العذاب عنهم ايه يخفف وأيضا النسلم قال لما أمر الناس بالدعاء للأموات قال فإنها ملئت ظلمة وإن الله ينير عليهم بدعاء لهم بدعاء النسلم له إذا مع ذلك أن الدعاء ينفعهم ألا ما ينفعهم ينفعهم ومن هذه الأدلة أن النسلم لما قال على صلاة الجنازة وأمر بها قال لو صلى عليه ثلاثة صفوف في الواية أربعون رجلا يوحدون الله يشكرون به شيئا شفعهم الله فيه فشفعهم خفف عنه العذاب أو محى عنه العذاب كليا فالرارح صحيحا لأهل سنة الجماعة بأن المخلط الذي له حسنات سيئات انغلبت سيئاته على حسناته يعذب بقدر هذه السيئات ثم ينقطع عنه العذاب حتى يقف أمام الجبار يوم القيامة فينظر إلى سبيله هل إلى جنة أم إلى إلى نار ولو كان إلى نار فأنه لا يخلق فيها أبدا يخرجون بشفاعة, بشفاعة الأنبياء أو شفاعة الملائكة أو شفاعة المؤمنين أو ايش رب العالمين أبدا نكونوا قد انتهينا من, من باحث القبر وإن شاء الله أسوع القادم ختاما للباب قال فارجعوا إلى اعتقاد الأئمة الأربعة نبين ذلك ونضرب على ذلك الأمثلة بإذن الله أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم